وأسألك بأسمائك يا جليل يا جليل الله يا جميل الله يا وكيل الله يا كفيل الله يا دليل Allah, ya mukil Allah Ya khabiru, ya batifu, ya aziz Ya benik Allah Subhanaka, la illa الامان الامان خلصنا من النار